ما ever اليوم الذي امنت فيه بالمسيح قد حصر ري فبيعت فيا لحب فائق وردني للهدا بفضل عهد صادق تعالى هزايد طوبك يا قلبي ابتهك وقم بنازرك الخطير حبيك الخطير amma ni elamukhali sila وكن ممتلكا إرادتي ترب حياتي سيدي في منهج القدسة